وا وَتْ وَلَتِي وَفِي بَيْتِهَا نَ دِي وَغَ قَ قُلْ مَاذَا ٱللَّهُ إِنَّهُ رَبِّي أَحَدٌ مَّنْ ضَلَّ وَيَأْتِهِ على قد همم بما بها لولا اروعا ابوها ربي تبعث كان لن يرضى النسو من عبادنا المخلصين قد تبقى الباب وقدت قميصه من دبر قَالَ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُعَذَّبَ